والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصرفاه على آله وأصعابه وأتباعه ومنوالاه أما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَبَتَغِي فِي مَا أَتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الْدُّنْيَا وَأَحْسَنَكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ إلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ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 فخرج على قومه في دينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وَلَا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبصق الدّزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا من يا الله علينا لخسف بنا وإيك لا يفلح الكافون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علولا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين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 إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ظلال مبين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 عشركان عشركي بقولي اللي حينادو وعونا كميدي هاي عشرة دي انو سعدي هنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كا سدح يتبن ايضا دبو كل قوما اللي هي دبا تنادبو كب اللعبان ايها من سورة القصص ايضا سدى دي سدى تنادن واكو ابيهاي سورة كميدا اونا دنبايشة عشرك عشر رضي وروك عرير سنياهي سورة ده أول كيادة وحي نكس ومرني نطلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق اللي قومي يؤمنون قولك النبي الله عيسى سورة موسى سورة بضان القرآن كميدا قصة كيسا اللقوح سلاكينتاني وأودارانتاي أساس كيبا يقبل الله داي قولك أولي قصة النبي الله موسى سعوته من كان عشرك أوكب الله فنهي قاروه وكون اسى كلمه العاشر كو هو ريسا النبي الله موسى قرى به لابد دم قرى وكيه علما ذرويه لابدوا ابا ولا لا أين اين وايين خرودا لابدوا هويا ولا لا مركاد دك ريرها نينك ولاد نا بو ها نينك الله تعالى يا غلط تعالى حد يوح قارون منك مبعيس قارون ليرا قارون ابن يسفر ابن فهات ابن الله وابن يعقوب قال نبي الله موسى موسى بن عمران ابن فهات ابن الله وابن يعقوب نبي الله يعقوب بيلة مذبوا دويين وانا الماذر وانا المابير قانا وحوها قارون من قوم موسى نبي موسى وكدفوا كمدها وان الماذرنا الموصيين، المأينة ليهم، كبعدي سمر كلت الماما فبغا قارو وكبري، كبر أنتم لفوس ميعي هو جروري عليهم بن إسرائيل كرقا، أيوكو كبري أنكم مركون عندكلا دنياي، استغورا كي كذا شي. شيء، لا هذا شيء أيو لدن نان تصاب تدموا دايا بدكينك دواي، نع كل شواعك، له ولو بصد الله الرزقا لعباده لبغوا في وصدق الله إذ يقول كلا إن الإنسان الله يضغى أره أستغنى لأنك أن تأجروا مبلغا وأنت ياسيبوها لأنك أسكروا اسم هذا إذا فإن سوى لو ذاقين إن أقاروا إن أقاروا ليلة كان وحوها من قوم موسى نبي موسى دغا وهو كبرى عليه يغا كركوده ايو كوبري معا غارسيه كبير كان وها غارسيه واتينه الى ظاير قرون وحنسيني من الكنوز ماليا الحقد ما بانوا شيني ان فريالك أي لا تنو وصليسن بالاصبته وللقوة القوه او صاحب ما كف مال بدن ان يجري جري قا لون واحد ما داسه صر كمان تأديم ككلنا رددنا بوقا مالبنا هديك الربعني ماذا نمجرين وحقوامك كذا لا يروحوا مالك قارون أموت كا أما أنت ذي راجين كأمال العقد يدرك مال لوجو حريمة مقاصي ماذا فريالك اللوجو إلى فرت عنك وعلى جعلها يفريالكوا مقاصين هذا مالك اللي جليت راده مالك لماي فريالك مقاصين كالوجو فرو أيوا أخوين جت قواتينه وحن قارون سيناي من الكنوزي ما يا العقود كسيناي ما بانوا سيناي انما مفاتحه كانوا سيناي فريال في اي لا تنور سلاذا بالاصبه جمعوا قولي القوه صحي وعلوه مرغله يا الله وحي جري هرين يا فرياش قارون قال يا الله نغري شي ما شملوسي يسقينو كبره الله عقلهين سيد الله لحظ ليارك إن وقت بوكيبري قال ووير له قارون قومه خيره كل سيفه وعيروذ لا تفرح فرح الله بغي بوجهه وخير هذاك فرحة توا مأموم قرانكينك أرجني قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير ما يجمع أما أدواك فرحة كيم ساس مالك كل الله تفرح إليه فرح كبل يعيش لو ينام كوجع روي كأفرح واحد نوجات قارو إن الله معبود كعضة لا يحب مجعل الفرحين تك كبل يقوق فروحوا ذي نتك الله مجعل نتك على جويري وابتغيجري في ما ما الجذيه أتكلم وأبكو ودرتي اخره اتكون نار ولو بشق تمره حبه تمر حبت اقول لك يا دلعيه مشك بالله كان دي نار سكيلالي الهلالي كل ك هو نار لوه عرره صدقه تطفئ غضب الرب ارضي لا بي صدقه قبوجزه كل ك هو لين قولان الا كشي اخره كل جلي او ودائكم الى راليك كي يا يعقوب مساكين تسي متاجين تسي مساجد قوسم مصالح المسلمين العامة كقضى سدانيه وافتغي جري فيما كي اتكل وابقسي اذكرك جري دارت على الدم بي شيء هذان قرانك من مايو ما يو ولا لو عاديتو دم ولا تنسى حالمامن نصيبك غيب هذا من الدنيا كالمام اديك اني دي عاد دي ولو غوليه هي حراسية دو والدو قلياً لكن وحافلها أملاها يالات كم كبيرته وعس آخر كرته أما ولا تنص نصيبك من الدنيا كار نصيبه وعويه وحصد قدره أما عملك صالحا يا إيمانك آخر اللوجة النتيجة اللي جفاي ديسه أو يخدمك اللوجة ما يجي أما حاجة آخره ودار الجزء دار العمل ما اخر ما جل تجر اذا عمل صمينا مجد ادونك ما ادو جوج مرك نافتي غديسو يو عمل كاغي غو اي وصدر صلى الله عليه وسلم في قوله إذا ما تبنوا آدم ان قاطعها اعماله اذا انت ادونك كن ناساي يا لغا ربا كل كويخي اخرك غو ان فعلها انت ادونك جوجتاب واحسن الى من خواك بذيل هاديك انا ددكا دقال كما سيدي أحسن الله ربك وانا الفريق اليكاد جمل كلوبان يمكن يقدارك اديقا بالله هو كو دهقاليه ادن ماسكلهي قرا والله دم سنكالاي يومال كبدي اي دينا واحد ليس مسلم كا وحتر ولا تغذيها جرن الفساد قصي الله في الارض ذلكا واسوي ذلكا قصي الله با دي لو سمييو الكبر والمعاصي الفساد في الارض والنغاين كل كشركك يا كفرك يا معاصدك يا ذلماك يا كبرك يا حدرك هذا إساءة ولا تبغيل فسادا في الأرض بل كجنيزة فسادك هو سماي والله شاكي نتيجة عملة فسادك إن الله لا يحب المفسدين إن الله إلى لا يحب مجا له المفسدين أتكرس خير الله كجنيزة كوردة خدك ككفر وماي أيه حدوسا جعله ما خبأ وجهه سان اللوالي حرون سانا لوانيه إنا قالوا حرون كان وحوا من قوم موسى نبي موسى دكيس أيوك ملا فالداغة وأو كبري عليهم قوم في كرخوض أيوكو كبري وآتيناه وعنسيناه كبري كالقارسيه من الكنوز ما ليال حقوضان كصيني ما قدر إنما فاتعه فريالك اللي غفرة ناشمانك اللي قليل لغبحيه أيل تنوع كوه با فريال ك اسليتت قليل قوه وقت قال او يري له قارو قومو ريركو كدا لا تفرح كبرك دا ان لا اله لا يحب مجل الفريحين تدك كبره وقت الرجال فيما مالك اتاكل و يبكسي اديار كجري الاخرته دبيسي ولا تنسى المؤمن نصيبك قيت هذا من الدنيا كاغا نصيبا قوا حسين وانا اكفل كما سيدي احصر الله انه هو ناكف لي اليك أذيك ولا قال لا تطيح الحجرين الفتاد قفي في الأرض بقولك قدي سنه قدت لبته بالكفر والمعاصي قد قستو كلبت الحجرين الله اله لا, لا يحب مجعل المفسدين ذلك خربه ذلك بالكفر والمعاصي خربه مجعل انت سوانه هذه لو ردي قارون جاوبتو بعيار قال قارون إنما انما وحسن كما الله ولدك علمه إنما هو اكلمها وعيتو مالك ولا شيء على علم علمي, علمي كوركي ولا اندي اكتاي دهادي وموع لي يعني علمي غيا قونتيدا اغان مالكو كسباي مسووح لي يا ربي علمي وي اوغادي شبدي انما كركز رب ير او لم يعلم تعذيبه سو ما هو أن الله معبود عاق هذا لك إنه راجي من قبله قارون كور من القرون أمم من قارب الرجاي هو منك أشدك حبلا منه قارون قوة حب سير عدوك أو أكثر كبدا جمع حول كل من ذلك حب يعرب كبدا إلا لا يسوم ما هو مركز رب ير سبحان ولا يعسل لمدوغ ويجيو ان ذنوبهم ذنب يالكوده حقوده المجرمون كودنبيلا ووي او قارون وكله في ذنب غودا نبا ويجيو العلم سبحانه وتعالى يا واقلي واحده ذنبها يمواركاي مصدق الله إذ يقول ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا لتفضون فيه و دنيو مدن بشايله و الله و مرك الله ما ويديه و الله و بيعيو قالا روح ير انما وحكلم ما اوتيتم الملك و ليسي على علم انكم كذب لا يسيه ان ديانك هتدها هاتي و الله او غادي انما وحلسيهي سلاسو يغسيي و انا مستعقه ومتي فضلك و مرك انكراي فضل الله إلى ذغبيسي بو مستحق متيبانعي أما على علم عندي أنا قابتي جاردا إياك أذكر إيا سلم مالك نعوسا ميانا قيمة كل خمال كان وطني عزيز فناكما صورورين واشقيس تود يعلم موسى نوجي أن الله أبين على لك من قبله قارون كار من القرون امديال من بأبر هو من كاس أشد منه قارون قوة حب ترعاد لا مضحا ليسو كل لفضي هو عكو حب دانجيرين وأكثر ككو بضا جمعا حوال أورورين ولا يسأل المجرم تنبيع المكوة وهو وي. مجرم قفك تنبيع سينتو وينك كبطي كفر باللو إطلاقا هو عربه سبحانه يعرف المجرمون بشي ما هم على مضح الو يقام بإليهن وخيام مكلتك عنده دوام مد مدويهن وجي ودون إسناد الله وعذارا بامرسن هو جيّان ملو والله قرنا يو ولا يسألوا مركل لو ما مايو أن نوبهم دم بيا المجرمون هو دم بيا لو هوي لو فخرج على قوم ما كده دم كلهم بالله يشول لي سوقيهم إسقى كلهم كذا لي نبي الله موسى عليه السلام بابن يسر إلواني معاصدها هي كفر جي الزنادو أدو كله هذا لي، مركي الزنادي أو كله هذا لو هي قارون غفرن تؤيي رين ليقينهم في عني، يؤيي للعدن السير العدن واكسين يا فجرة وعذقت هذا، مو سايق الزنيش، قبقي مركه وصان ساي، هلا كل ما ليجي ولا شواني لا كل أن كيف على قفنا وشوسا سميي نبي الله موسى أدواريتك كل كواري الزنبي وحكله علي أيو قارو يا موسى سيدنا أبو حكشة جيس وحنتي أدليتك قفكي سميي نو العذاب يا أدليتك هذا طريقته قفكي زنيزدي محين قنيس موسى وياه هنيك موسى زنيزدي معانه يانك زنيزدي قف ما جو تله موسى يج زنيز هل كان ناسي الله سو نبي الله موسى بدمه كل كي كبت بري لعنوايو هذانا موسى كلا يا جي يا إله أنكوداري يا جي هذا بين وافق ترون الله يوم زيني موسى قرن أبيسي شي موسى زيني سيد كله كان جنب نبي الله موسى يلاحظوا الله، وعير يا رب شرف سيدي اللي قوله لي وارك بارك وحرقه قولك اللي قوله لي يا ارض خضيه بوئي قارون قولك جلبوه تقي يا موسى يتخل الله موسى وادد عوالي بسكوه تقي خيروه تقي قولك نبي الله موسى إله عنات انتو كبار يحضوه يباريو مالوان بالبديل ajr ninkaan dimnaays dhulkiilka ejilbaati ga miskaati ga wadnaati e si sadumarba muusa u qore dad ilaahada hadaw nabiyullaah muusa sagada dhugay ninkaan wuxuu ka yaba انيقا را را سورا اما وعن انيق اي ميلشاينا ميسا ميشه اي وعي علي ناغي سي اررتي سي قا قبيل قراوي هي وافر بقوله فرس بوسه أواعي قبضان دهبية في ضيئ يا أولا كان كسوق عليه سنة الله في ريح طفش لابو النقضي الدنيا وأدرك دونتين على عار الدنيا ليس لنا مثل ما أتي قارم إلى هو عنكاسمه وعلى جزيزه وحيل علمه إلى يياخيني سعادت يجنده وإلكم صواب الله خير لمن من آمن وعمل صالحًا أروه عن نكال لزيه يا زكو كمان ما يصير إيمان يعمل فعل أرنتي وحيد ولا ماتين قارون يوحيش دول كل اللي جوين إنتي كالأرتق تعالى خدوجي فخرج قارون عصوب عشرين الله صعد على قومه شعرك وكدش بنوزع كرخة ميوكس وبعيف زينة سبع شفرة ما حرجون أيه أوبل لي الذهب يفبه سينسي ليه ليه أدوميتي تبص صعدا مرتق قلم قلم له يا وحور ورقا يا روك مريح اللقود جيدا يا سيد الحيثيالا أذن مدينة بالذي مني وقصوا بحي قال الذين وحي وحي, وحي يريدون ربي الحياة نرول الدنيا هو سيزا يا ليتا عكو يا نقا لنا من مثل ما شاء وعلم اتي قارون لسيهي إنه قارون الذي حذن أيام بدنا وحق عندي سألق لي أيام وين إن كان يعي قالوا إن كفروا من الذين أخذوا من الأرض أهل الكتاب والملائكة والملائكة أهل الكتاب والملائكة أهل الكتاب والملائكة أهل الكتاب والملائكة أهل الكتاب والملائكة أهل الكتاب والملائكة أهل الكتاب والملائكة أهل يكون والملائكة أهل الكتاب والملائكة أهل الكتاب والملائكة أهل الكتاب والملائكة أهل الكتاب والملائكة أخير كفيا لمن أوفي عن من حق رمي وعمل عمل فلي صالح عمل صوبه ولا يلقاها لما كل مي خصلها فين إلا صابرين خش كصبر ما عن عتكار لما كل مي شهواتك الشهوات كصبر مصائبنا كصبر خير قارم يجد كل خسبر وسير إلى هذيك الكرة لنو وحي همتع اللايذين سيابر العياراته أسابناتو قرال النغلة سيدان نوحى وحوى نهان العلمي فخرجوا بحي على قومه بني إساء القرق وضوكوصوا بحي في دينته حر قديسة قال الذين وحي وعيرادين يريدون الربي العيات النولون الدنيا هو سيسا. يا ليتا مثل ما شاي وحلم ذا قارون لسيئ إنه قارون الذي حظ أيام من صاحبه وي يعو عظيم وي وقال الذين غيره عيراذا قط العلم لسيئ قارن وعلم صحيح ديني قالنا أدويت يقيم جزا يقيم آخر يقيم جزا يقيم وحيراذا وي لكم هلاقي ذن كلا الله لا أجري جيسا أي خير في عنا بدل لمنرو أما نعبر معي وعمل عمل فلي صالحا عمرا صوبا ولا يلقى لما كل ميه خصل ضفيع إِلَّا صادر ترك سفر مهان عيدكره لما كل ميو نتيجة لوطنا فخسفنا الى هو ضم بالناسري به قارو يوه ب داره اغلكيس لولوا ارى ذلك يا مالين تان ما أنت على قلب تان أنا ضاينه ولين مال لما جاري قلب قلب ليه مالي هايو مال لي هيو جاري المال كل خيام لا تقو يمشي جاري دونه لوكسل كذا يا لله بالله بي إلى الآن واسير قلب قلب ليه حديث كذا حواه البخاري الإمام البخاري باوريه فخسفنا قول كان وبداري أقل كيسه يو وحيو ماركي لا تاغناي اودن الارض كل كان لا غويناي الكل لا غوينين كيفاناي اي دد يا دوما كو فاناي اي قبيل كاشكرو وين شخصي واي قال تعالى خقوم فما كان وما هان له قروب من فئه حضيراته وحدد يا وما هان ينصر له قارون غرغار انتم بالله وَمَا كَانَ وما كان قارون من النبغ من المنتصر انت غرغار ذاته وحيسك دحيسه ما وصل نقون معنى اسم اسم دافع او ايش كنا الين قوات الله قد كدا فعلا يا الله قاتل فخافنا ولم بنى فيه قاروني وفي داري أبل جيزا الأرض لولا لون بنى فما كان وما له قارب من فئة جماعة ينصرونه وقرجارة من دون الله الله وما كان إذا قارون من, من المنتصرين إن قرجرزتانا كم الذين تمنوا مكانه قلت شلي مركي شرك اللي مناعي فاكا قارون للرب كل يسير لكم اللقاء قرضي دي له ديان ليت لنا مثل ما اوتي قارون كوي على على يبل يبال ارك أولها ديان قارون فرقها قفسن، النق وحي لسيين رسيو سيسال لك اللنا ولقوين لها وأصبح الوحي النقذين الذين دذكا تمنوا جع ليسناي مكانه درجة جي. بالأمس شلي يقولون كوالا ويكا وعن الله يابنهي أن أغانينا أن الله خبق قرره عابده يا إنه فيديه الرزق عن طريق لابده لمنبؤه فيديه يشاوه دونه ومن عباده الدومة سكملة ويغدر كوربانه واكو عريريه كلك عريريه إلى إنه كل لو مدلي مركو كو فيديه إنه كجعليه لو وَصَدَقَ الله إِذْ يقول ونبلوكم بِالشَّرِّ والخير فتنة لمذا بامتحان قل قمرك قعد انت لو قال له ان هذا الحمد لله ترى قلت له فرمدوا بينا ترى هذا الحمد لله او لا لولا أمن الله حتى أن ربي كركنك كو قلت يسرين فضلكيسا علينا كركنك لا خاسف بنا لا خصيف بنا غيرك له أنك مال بانت بورديني سيدة قارون بانت علي إله بان نبدبادية وأننا شغلينين بحن سنة مال قالينين إنتو قالين حتى أننا قلت إبن عائمين بان سيدة اللي كانوا باب لولا أمن الله حدانو ايبق الله دايسا علينا كوركا فلا خصافة للكونا لغوين لا بنا أمك ويكا وحان ليا بينا أنه أرنك إنو لا يفلح مرنا إنيا الليباني الكافرون قال الليباني مايه وفكم كافر ياهي الدنيا آخرا مدن قول كمهلو وصل لغايا با مالمو أو شجيريات إنو دابو والغايا وأصبح واعي نغذين الذين دتك تمن نوجع ليسنا مكانه مكانه درج ذي س إنسي سمارهلا بالأمس شلي مركي لشراي ما أنت واعي نغذين يقرون كوار ويك وحن الله بناي أن الله إلى إنه يفسط في ذي أ نجانا يا رزقه دفسيه في ذي يمبوه في من عباده الدومديس كملا ويقضي قاركو روانا واكو لولا لو لا أمن الله حدوثا إبقى الله ديسا علينا قلنا بفضله تغريث يا رحمة ديسا لا خصيفا كلنا لا لكوين لها لنا أننا ويكوحان الله يابينا أنه أرنك بأينو إياه لا يفلح إنه ينمر نقول ليساني الكافرون تتكحطة كفرية إن ينقول مرنعكي تسامي ذا نؤقنا تلك دار الآخرة وعلى في المامة يا جنة دارك ربي أغطر قليل وضرب خبال لما لو مقع لشيق ما وعلى شيقة يا أوصاف كل انت عن ان جنة المتكبر انت كميدة كوى الدولدة قصاء كميدة كلك ساربه سبحانه تلك تاس دار الآخرة الآخرة تضم بيس جنة نجعلها وعلى دارتها ويالي lil ladina dadka an la yiriiduna ruwin ulwan karnagoso fil ardh korko korkiisa lugu kornodo ama takabur waxa la tilmaamay wak takabur ma ogola ama xoola laga badiya ama waxba laga badiya ma ogola wuxuu rabaa inuu dadko dhankorkiisan noqo ka xijanna midar kuwa dulida qaska iyo labka إيه معصيادة قوة دانا لوغنا تلقلين يا اللهو تلقلين إيه دي عبارة ده من كان طبيع يا تحلل إلى يو والعاقبة قريب سن أولما هذيو للمتقين دتك الله بقى إيه كفر يا معصيادة إيه مع شرك إيه إسكيلانية بعد تحلي إيه إيه هو بالإيمان والعمل صالح إيماني يعمل صالحا بيهوانيين قولك عسي كفر إيما عصيانا إسكايلانيين أقوة قوة قيالك اللي يرى إيه ما شاء الله قتلك لي إيه ربي ذلك والله يحب المتقين إياك اللجع إياه إن الله يحب المتقين والله هو ولي المتقين يغم مامورا إياه هو أرقل أقبل إنما يتقبل الله من المتقين كل قولك وحل أحد لأحد لبهانيه دمانتو تقوى الجذال كجيران حداد ربت إلى أذكار صونا الكفر والمعاصي والحياء بعض ربي ياديس كيلارن والحياء بكوفرينا وأذقانا حداد ربت وح ونجزم تلك تاس إدارة إدارة الأخيرة تضمن إذا جناديو نجعلها وعن دارتي أويلي للذين ددخل أن لا يريدون الحين حلوان كرنخو في الأرض للك جديد سالو كرنخو ولا فسادا قصي اللبنا انا الحين والعقلة عرب صوبا والله مهديو للمتقين ذاتك إسلالي يا يوسف من جاء بالعسنة فله خير منها وهي حسنة يسيئتك أبلغتكو ذي نواكنا من روح جاء ليمل بالعسنة حسنة قفق الليمة فله عليها خير ونقب عليها منها من أجلها حسنة يولي درس درسة خير عليها كل كلمه حسنه كلمه حسنه اسم جامع لجميع ما يحبه الله تعالى ويرضى حسنه بره خير فعيض وعطين رب وماع قوده رب ذلك يوهن ايا غده غلايا الشيء السيئه يا ذنبي يا معصيه يا شر اي البلايا ده غده هو اي ومن روح جالي ما ده بيسيه حمانك خلي يمدنا فلا يجزى لمقام المريو الذين كوا عملوا سمي السيات عمان يلقى إلا ما هو عناين و مقام المريو أي كانوا نهد يعملون كوا سمي كل كفدر يا ادني بارك فلك مركي للصنيو حسن دي ولو لا بلا من جلا بالاحسانه فله عشر أمثالها في سوره الانعام أما سيادي لما لا كلك عدل يا فضلك أرك تنو عدلي أنت السيادي الله كيدا قفقي الله ذا المريج تنو فضلي أو حسنة إن كبرا أي أتونك محسن كأ حسنة الليمين الله ذا المريج من روعة جاء الليمين بالحسنة ونا فريد كأقول أركان الإسلام كصلاة صومك صوم كيا ذكاء هي حجك بالوالدين الأمر بالمعروف سلطة الروح وحاصدا وحسنوه فله خير بولا منها بالشبابها حسندا صابتت بولا أو او منها من اجلها حسن ذو اللي من درتب ايو خير عيدا كبضا او داف هي جانن له ومن روحا قال اللي ماد بالسيئة شركوا اقوحا قال له زينو قتلي وحل الدينو قفتهمها اللي ماد فلا يجزر لباء ما المريو الذي نددك أملو سميي أسيئات حميال إلا ما شيء ما هانه وحكرة لغماظ المريو أي كانوا هانجرين يعملون وسمييو إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاه مفسرين تعيدا سابون نزيل بيوشاقا سابق وحول رسولك عليه صلى الله مرك وسلم مارك أي اسم الدين وهاجرين أيومك أدو جعلاء ما شو كذا شيء أو كوس أو كراي أو كومه إنا ذي أي خلك على خالد أم بيقول فيعني بيمين والله إنك لا حب بلاد الله إلي نلقي إلي يا خالد ما قالنكوا جعلي ولو لأنهم خرجوني ما خرج كأدم والي كبعي أمرنا كمبعين أيده أنا أتم الربي سبحانه وتعالى أيو يري إلهي قرآن كوكوسو دجي إن الأخرض إن كو عم الفشو إبتتتك قاسيس كوكوسو لازمي ما كوكوسو إرنا معاد وقفك بلدك سيعة القا أوجعل بمعد ليرا إن الذي فرض عليك القرآن لرادوك إلا معاد أكواليوكينا مالك سيديتنوك مغناء سيديتنوك مغناء مالك دنبانا وكي يسوع صنع يعلي سلاط وسلة. قالت علَّه حبي وحير إن الذي معكودك فرلا واجبيا دجيء عليك كركع أيوا الرسول الكريم القرآن قرانك الله كود دجيء إن تبليص ما يضادك قارسيزه أضادك برتانا كوم فرلي عليه الله إلى علينا إحسان وكا صداكو قلبها ذيك كل وحاطر هذا رسولك شرفت له ربي عليك ربك إبا أعلم هوك البدن من روح جاء الليمن بالهدى حنون ليمن ومن ألاه هو إيساك في ضلال بعد إنما كنا يتكسوك مبين عدو سورة دمارك واماك جهادنا لما واجبين إذا نمجره قل كاوارك عن مسلح ايام مروا البلجيني نجري كنبي غير اللهم دكيره ايالا فري جريو كل كا معنا تسلي وكلو ان الذي معقود فرض دجيك عليك كر كا ان قران قرانك غو دجيك لراضوك ان كنقايا الى معادم لا رصد هذه يمكو اي يكون مقايا سيده راب خير مدينه مركي فتح مك لزو غاري او مكل لفريغا انت النبي غشاي هو كان العظيم با غشاي اي راده النبي عليه الصلاه والسلام كل با كان مهاجر بوكو مغالدو كو دشاي اي او جلا يا قراو ديسي مرا ديي غان دي سغله او مغالدي مكبايسغ او حكمو ان لا نكون يوم مدينه هذه مايه ما كل كفريدنا ازور كو دو مغلى عليه الصلاه والسلام انصار اش حمين ايس وكافي وارداري جادي المحيا محياكم والممات مماتكم حدان نولانا لحدينا نكون نولا حدان ديمانا لحدينا نكون ديمانا كلها مركي انت مكالة فوري ومكالة قتقي باها وازي اللوغو حيجي يدينا قعانتا اللوغو دي ايركاس مركي مريس وحبونا بيقايذي نمان قراش وما دحدي واه وينييد يوبقل بقل نفسي ansari wa شيء، shay yumkin an usu julay ensalay qabanay abu khul bukhul nafna al-salsiyya annaki makalluf madina و so baxnay iyo ku soo duule sidaana nala yeeray waxaiba nabiga gaare alayhi salatu wasala ansara ikulantui ansar ba kulantay يعني أنصار لها لاندواناية يأذي وغليا وعيرا ذاين تدك على كواهد الأنصار ويل قبر أنك هذا الشيء قبر أنصار ويل إذا الشيبان لكوجيا وحنك ابن أخت الغوم منهم ويل قفدينه هذا الشيء وإذن قمت أذنكو إذن كميديا أو إذن مايو مركز رسول الله هذا القيسى عليه سلامه وعقب الله بأبال شاقد مركز وعويل ألم أجدكم ضلالا فهدأكم الله به حدا مدين من محاضه إذا تواك الصناده إذا ألم أجدكم عاله فأغناكم الله به حدا مدين من جلات الميره ينافر فريدين جوبي من تنبخو رادين تدب على دوساتا حقا امتلاط دولك وحقا لا تقولك يا تذي يا ج عن تلاجري فهو ينكي الله بقول قولي الله فتن فنما كنا بضيقانيه ما تنكا نمد ماذا حقرد لله تجيبون رسول الله وما سيكي العساء والغازة اللي الله هو رسوله هو امن الهي والرسول في سعبانيه قلب النبوله وحان شاقنا انك مهينه وحان الهيه مهينكو او قرصورا ايا حداتك ابتان ويسكي دع او ال اله إن ديناكو بانيسي أنناكو الرميني وألقوا سائريي وألقوا سوداويني وألقوا بانيي ما تريد هذا بويري هنا تخيض عسان مرة بطاني وحا تريد هذا بواجره واركي وارا ميشا سوكو جوجي والعصوبة باللهوضي وحجر عليه سلاة وسلاة ألا ألا تريدون أيض هذا الناس بشعة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم ودك كان ماشي اسو يمين الدنيا لا تجانك رسولك الله تكته هم اي الكفر بل يا رسول الله صلى الله عليه واله ادابنا الرسول كي ودانو واخ نقه مقالمر تبكي ومرك الرسول كان كا هادلي وقول الى عليه الصلاه والسلام الناس الشعاء. الناس دفاع ولا صاروا شاع دفاع مستهل له ودوا شعار نفسنا ندوا فنانا دي جيركي وكل قني وهذينك أنصار تدكى كان أن كانوا أبوستيه أنهو نايي وهو رسولك عليه الصلاة والسلام لو سلكت الأنصار واديا والناس وادي لا سلكت وادي الأنصار تدكى عبدالله والنغض أنصاري انت مرته انت كانوا حق المرآن ماشي أنصار مرتان ماري له وحو رزولكي عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار مهاجر بان ومكان كان كيمد انصار بان وقلعا ايه لازم اركب مرايا انصار او جنبنا ده قسكليه تو تجناد لاوي اكيد بدهو كو غبا غبايه اللهم ارحم الانصار وابنا ما كسره وتن ان الذي الله حرم دجي عليك اغادوكا واكوناقا الى معادن مكو اقول واعترا سبعانيقا ربكا اعلمواقا بذن من روحا جاء الليمن بلدهان الليمن ايه ومن روح هو ايساقا في ضلال اذن ما قد مضين عدو قل كنت ترجو ايو اليك الكتاب وما كنت ايها الرسول الكريم ما ترجو ان اتفلاي سي إليك هذا الرسول الكتاب قرآن القرآن جيو ما هذا في لين إلا رحمة نحريس درادة باقل القرآن من ربك خبك الحقيق لك أقل نحريس فلا تكونن مرن الرسول الله هنو قل وخيراً مذكر قارا للكافرين قال حق الديدين انتناوه الله فالشيقنا وما كنت أيها الرسول الكريم ما هذا نهي ترجوه مدفلاي أيها القائلة دجي إليك هذه الكتاب القرآن اللقودية ما آدم في لي إلا رحمة نحرس باس اللقودية من ربك خبك حقيقة من و هذه اللقود من النبوة والرسالة وماذا اللقود إلي اللقود نحرس من إجهالي الضلال ربعه فلا تكورنها هاني رهير من أغرقار الكافرين انتعا قديدين ولا يسودنك ذاتك حقا دي دي ييانكا او عن ايات الله الى اياتك او دجيي انت باهينيسو او دكو عمل فاليسو ييانكا اجيه بعد ايد وقتك كذال انزلت اياتك الى دجيي اليك اذيك اللقود دجيي و اياتك اصاب اللقود دجيي هيتك لوحاكا مغلين ودعو خوشا ديو ودعو وحا داتك اوبيارتا الى ربك خبكا داتك اوبيار ولا تكونن مرنعك مثلما من المشركين إله إله غيكي إنتا واحفادها جيسا مرنعك مثلما ولا يصدنك أنك يسنك أوذين عن آيات الله إلى آياتك سعقية بعد إذ أنزلت إنتي لدجيهي قراشي آياتك إليك هذه اللغود دجيهي آياتك صحرين توضا كعمال فلين توضا إنه دادك بريسو أو أقول يا يعني إذنك أوذين ولا يسودنك يسنكاجي ذي المسرك عن آيات الله إلى آياتك ساعقه بعد إذن زيلك آياتك إنت الله دجيهك قدال إليك هذه اللقود دجيهك كي ينكاجي ذينه ودعو إلى ربك خبك أغيار دادك أو شساب إنه دادك رب أغياره ولا تكون النهان من المسرك تذكي إلى أشريكي علي هكمنه قل ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع حُوَيَرَة أو حَبْرِي أو عَبُودٍ أو طُوَجٍ مع الله إلا وين لا جريدي آخر كله كائنا ما كان أما من كان غرباه نخل وعبيارته وعبريته وعبوده أن الله يسجروه سبب كنوعه ويا لا إله أحد حبله عابده مجره إلا هو اللهم ماهان تليل كذين هو حووي كل شيء محلال كدمانتي حالكم ودمانتي كل كهو حد ماهانا ياسب دايسة إلا هو وجهه اللهم ماهانا وحي صهره أون ودمانا يان له اللك اللي قيب عليه عن حكمه قدون ملمرن صلى وإليه إلى الله لا إلى غيره أحد كلمان أيا ترجعون سادو لا يدين لا بايا ويعاصبكم بأعمالكم ويجازيكم وإذن أبال مرين ولا تدعو هعابد مع الله خبق الحق لقو عابد معي إله المعبود آخرك لقو عابد حوير هضرين لا إله أحد قرق عابد مجر إلا هو إساق ماهان كل شيء وحل أرك دمانتي هلكم ولمان إلا وجهه ألا اندماني له ألا كليه أيها الحكم كدون من المرأة وإليه إلى الله لا إلى غيره إلى كليه عقي أيها ترجعون الذين لا ضعيها والله أعلم